ハッピーハッピーハ ل ا ーハッピーハッピーハッピーハ ا ピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハ ل ピーハッピーハッピーハッ م ーハ ا ピーハッピーハッピーハッピ ل ا ッ م ーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッ ا ー اسمع اسمع اسمع اسمع وين كبيره ياسين 「おいしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうし ي うしゅうしゅう ل ゅうしゅうしゅうしゅうしゅう ل ゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅう د ゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅ ا しゅうしゅうしゅうしゅう どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど ما ي ف ぞどう ل どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ ندعم العادي لي صار بل امر ازدحم حنه لا منا نهضنا, يا لا نهضنا بعي بعي بع ربعي ما غازل ادري ربعي المطران مايعرفون ا ل ا ه ز ا م عزوتي يحلل ش و ك عماعنا ا د ص ف ن واحد ولا صار ي ب ق صف تنقسم من, من نوال تفرق اخر ا ش ي ط ا ن ا ل م ل ي عزوتي حمرا نواظر انت ي ت ج ه ا م ا ل ف ع ل نفتخر به والله يزيد الحرشه وحن بعيدنا المرام ب ل م ج ا ل س اثقل و ا ء ا ه ي سعي د ل ط ر ا ل ي اسمو بوسيل مافيها ملام ذاك م ا ج ب ت بطولات じゃああんたら、あれを、おばあちゃた